وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته صلى الله عليه وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم صل وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسائر من, اتقى أثر من اكتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون هذه وقفات إيمانية مع كلام ربنا جل وعلا في بعض آيات من سورة الأعراف منها قول الحق جل شأنه فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ الحديث هنا عن اليوم الاخر وما يكون فيه واليوم الاخر سمي باليوم الاخر لانه لا يوم من جنسه مثله ولا بعده فإن أهل الموقف ينصرفون فريق في الجنة وفريق في السعير والناس يحشرون جنا وإنسا بل الخلائق كلها تحشر لكن السؤال المذكور هنا في الآية إنما هو سؤال الأمم المكلفة الثقلين الجن والإنس فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا ولنسألن المرسلين تسأل الأمم وتسأل الرسل التي بعثت إلى تلكم الأمم وهنا اليوم ينبغي للمؤمن أن يدخر له أمور عظيمة من أجلها إيمانه العظيم بربه وعمل صالح على أنه ينبغي للمؤمن أن يفر من اثنين أن يفر من أن يفر كل الفرار من الكفر والنفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سأله أصحابه يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيه سحاب؟ قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ثم قال صلوات الله وسلامه عليه فيلقى العبد ربه وهذا في الأول بيان حال أهل الكفر فيقول الله جل وعلا له يا فلان ألم أسوتك أي أكثر نسلك ألم أكرمك ألم أزوجك ألم أجعلك ترأس ألم أسخر لك الإبل والخيل فيقول بلا يا رب فيقول الله جل وعلا فهل كنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب فيقول الله جل وعلا فالآن أنساك كما نسيتني ثم ذكر مثالا آخر للمنافقين فقال يقول له ربه جل وعلا يا فلان ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم مسخر لك الخيل والإبل فيقول بلا يا رب فيقول الله جل وعلا له أفكنت تظن أنك ملاقي فيبقى على حاله أول الأمر أنه يزعم أنه خادع الله في الدنيا فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وتصدقت وصليت فيقول الله جل وعلا له ها هنا إذا أيقف مكانك فإنا سنقيم شاهدنا عليك، فيتفكر في نفسه، وفي ذا, ومن ذا الذي ذلّذي سيست و سيشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه في في أول الأمر وعظمه ولحمه انطقي فتنطق بما عمل، فإذا نطقت بما عمل ألجمه وأضحت شاهدة عليه. قال صلى الله عليه وسلم فذلكم المنافق الذي باء بسخط الله فالكفر والنفاق أعظم ما يمكن أن يفر منهم العبد أن يكفر العبد بربه أو أن يظن الإنسان ما لا يظهر أو أن يظهر ما لا يبطن في الاعتقاد فهذان سببان لهلاك العبد في الآخرة ولهذا قال الله جل وعلا فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين ومما تضمنت هذه السورة المباركه خبر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ذكر جل وعلا في هذه السوره طائفه منهم منهم نبي الله نوح وذكر الله جل وعلا خبر شعيب ولوط وختم بالحديث عن موسى صلوات الله وسلامه عليه وهذه الوقفات مع بعض ما جاء في هذه الآيات منها خبر كليم الله موسى عليه السلام ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون بعث الله نبيه موسى إلى فرعون وآتاه الله تسع آيات آيتان عظيمتان هما العصا واليد حال إخراجها فأما العصا فإن الله تبارك وتعالى لما كلمه في أول الأمر أدناه منه وخرج موسى يريد جذوة من النار وكان معه عصا يعرفها حق المعرفة فقال له ربه قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى أي انقلبت العصا حية فأصابه الجبلة البشرية فتراجع وهرب فأوح الله إليه قال خذها ولا تخف أي خذها حال كونها عصا فأخذها حال كونها حية سنعيدها سيرتها الأولى أي سنجعلها عصا وهي في يدك وكان موسى يميل لونه إلى السمرة فقال له ربه وأدخل يدك في جيبك وقال له واضم يدك إلى جناحك وظاهر الأمر أن الجيب الفتحة التي يلبس منها الثوب فيكون موسى عليه السلام بهذه الطريقة أدخل يده في جيبه وضمها إلى صدره فلما أخرجها فإذا هي بيضاء فجاء في القرآن ما يسمى بالاحتراس عند البلاغيين قال ربنا تخرج بيضاء من غير سوء أي ليس لعله آية أخرى أي أن هناك آية سبقتها وهي آية العصى فهذه اثنتان قال جل وعلا في سورة أخرى في تسع آيات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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فتلك تسع عباد الله لنقف قليلا عند تربية الله جل وعلا لأوليائه موسى قدم إلى الشجرة وهو لا يرى أكثر من أنها نار لكنه تعجب كلما ازداد قرب منها ازدادت الشجرة ضوءا وخضرة والنار والخضرة لا يجتمعان فناداه ربه وكلمه وناجه لما ناداه أول أمره رزقه الطمأنينة قال يا موسى إني أنا ربك والرب من تولى غيره برحمته ثم قال له فاخلعنا عليك حتى تمس موسى بركة الوادي كله إنك بالوادي المقدس طوى ثم بين له فضله عليه قال له وأنا اخترتك من دون زمانك فاستمع بما أنني اخترتك لما يوحى فرزق موسى الطمأنينة ودبت إليه البركة وشعر بلذة الوقوف بين يدي الله فأخذ يستمع إلى كلام ربه قال له رب العالمين إنني أنا الله لما عرف الله ذاته لموسى قال له إنني أنا الله وهذا الاسم رجح بعض العلماء أنه اسم الله الأعظم لأنه على كثرة من عاند الله في ربوبيته لم يستطع أن يسمي نفسه الله ولن يقدر أحد أن يسمي نفسه الله لأن الله قال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 أي لا أحد يقدر على أن يسمي بهذا الاسم، فلما يقال الله لا ينصرف إلا إلى ربنا وحده جل جلاله، فعرف الله جل وفعل الله جل وعلى موسى بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وهذه الكلمة هي الدين كله. كل الخلق لما خلقهم الله أو دع في فطرتهم في ثنايا قلوبهم أنه لا إله غيره فخلق الناس أجمعون على أنهم يعلمون فطرته أنه ليس ليس لله جل وعلا لا ند ولا شريك وقال الله جل وعلا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 فهذا أمر في, في فطرة كل أحد بعد عشرة قرون من نزول آدم جاءت الشياطين فاجتالت الناس عن طريق الله وإلا كانت العشرة القرون قبل نوح عليه السلام كلها على دين الفطرة ولا يوجد أحد على الأرض إلا وهذه الفطرة فيه لكن هذه الفطرة لا تكفي في التكليف ولا إقامة الحجة وإنما تقوم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب والرسل والكتب جاءت بالنور من الله فاجتمع في القلب نوران نور الفطرة مع نور الإيمان فإذا اجتمع نور الفطرة ونور الإيمان عرف العبد ربه حق المعرفة قال الله جل وعلا نور على نور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 لما قال له ذلك وعرف موسى حقيقة ما هو فيه قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى والله يعلم أنها عصا لكن أراد الله جل وعلا أن يبين الحجة لموسى عليه السلام كيف يقف بين فرعون ويجادله فقال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا هنا ازدحم عند موسى عليه السلام أمرا الأمر الأول الأدب مع الله والأمر الثاني لم يكن في رغبة موسى أن ينقطع الحديث وهو يكلم ربه فشعر بلذة الوحي ورب العزة يكلمه كان يمكن أن يجيبه فيقول هي عصاي وتغلق المسألة لكنه قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى أدركه الأدب فسكت فقال ولي فيها مآرب أخرى فحقق شيئا مما في نفسه بالكلام مع رب العزة جل وعلا ثم قال له ربه كما سبق القها يا موسى قال في الأعراف هنا فأرسلنا عليهم أي إلى قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم قال بعدها آيات مفصلات يا عبد الله تأم البلاغة القرآن ما الذي أفادت كلمة آيات وما الذي أفادت كلمة مفصلات فكلمة آيات أفادت أنها شيء خارج عن المألوف، لأن الدم والقملة والجراد والفادع يعرفه كل الناس في كل زمان ومكان لكنها خرجت على غير المألوف الذي تخرج عليه فأصبحت بهذه آية أما قوله جل وعلا مفصلات فأفادت أن هذه الآيات لم تكن في آن واحد وإنما آية بعد آية هذا معنى قول الله جل وعلا فأرسلن عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أصابهم الكبر فتوسلوا إلى موسى أن يدعوا فدعا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 وَتَمَّتْ كلمة رَبِّكَ الحسن على بَنِي إسرائيل بما صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا ما كان يصنع فرعون وَقَوْمُهُ وما كَانُوا يعرشون ثم أَخْبَرَ جل وعلا وقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أي البحر الأحمر على الصحيح وكان يسمى بحر القلزم بعد أن توعدهم فرعون فنجاهم الله لما خرجوا وجدوا أقواما يعبدون غير الله من الأمم التي لم يبعث إليها موسى عليه السلام قالوا يا موسى اجعل لنا آل إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ثم بعد أن مكثوا في أرض التيه ما شاء الله لهم أن يمكثوا وعد موسى ربه جل وعلا قال ربنا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة أي أن الله جل وعلا ضرب موعدا لموسى زمانيا ومكانيا فأما, مكان فأما مكانيا فعند جبل الطور وأما زمانيا فإنه كان أول الأمر ثلاثين ليلة فقال الله جل وعلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فأضحى العدد أربعين قال الله جل وعلا وأتممناها بعشر فتم ميقات ربك أربعين ليلة فيكون موسى قد كلمه الله جل وعلا عند جبل الطور يوم النحر يوم الحج الأكبر ولما جاء موسى لميقاتنا أي, ميقات أي الميقات الزمان والمكان وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك أوتي مقام التكليم فرغب في مقام الرؤية فقال الحق الكبير جل ذكره لن تراني أي في الدنيا ثم حتى لا ينكسر ما في قلبه من عدم إجابة الله له قال له ربه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فتجلى رب العزة جل جلاله للجبل فإذا الجبل يدك صخراته وتهد هضباته وإذا بكليم الله يسقط مغشيا عليه قال الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيطا فلما أفاق أي مما غشاه قال سبحانه قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تبت إليك أن أسألك سؤالا مثل هذا مرة أخرى وأنا أول المؤمنين أنك لن ترى في الدنيا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فقال له ربه يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هنا نقف عباد الله عند هذا المطلب العظيم الذي طلبه موسى عليه السلام من ربه جل وعلا رب أرني أنظر إليك لما قال موسى رب أرني أنظر إليك طلب طلب أمرا لا لم يرتاب أحد أنه أعظم مطلب يمكن أن يطلبه العبد من ربه كل منا لغرض أو لآخر ينأى بجسده عن أهله فإذا دنا من ديار أهله ملئ قلبه شوقا إلى أن يراهم فإذا راهم في عافية اطمأنت نفسه كما تطمئن أنفسهم حين يرونه والجامع بينهما أن كلاهما مخلوق فمهما بلغ ذلك الوجه الذي تراه وجه أبيك وجه أمك وجه زوجك وجه ابنك وجه جارك وجه خليلك وجه صديقك هو وجه مخلوق فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ملئ وجهه نورا ونبوته وجلاله ونبوته وجلاله وضياء وجهه فقد شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته وأدخلت حذائد المغفر في وجهه ورأى الصحابة ذلك حتى يعلم كل أحد أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هنا موسى عليه السلام كان يرغب أن يرى وجه ربه رب العزة والجلال فقال له سبحانه وتعالى لن تراني في الدنيا ولكن نعم الله عز وجل أما في الآخرة فإن الله جل وعلا كريم لا تطيب هذه الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفه. ولا تطيب الجنة إلا برؤية وجهه والله ما من نعيم يؤتاه أهل الجنة أعظم من رؤية وجه الله جل وعلا وما من عذاب يصيب أهل النار أعظم من أنهم يحجبون عن رؤية وجه الله جل وعلا فمن الذي يعطى عطاء حقا من, من أن يكمل الله له النعمة ويرى وجه ربه ومن المحروم حقا من غلبت عليه شقوته وتم عليه صخط الله فأدخل النار خالدا مخلدا وحجب عن رؤية ربه أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله jalali يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ilaha لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان wa عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين عباد الله ان الكلمه موسى عليه السلام طلب طلبا كل أحد. وهو أشد أدبا لله أن يسأله ما لا يلق لكن حدود علمه آنذاك كانت عند هذا فعلمه ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يبقى الإنسان يتساءل ما الأسباب التي يرزق بها العبد يوم القيامة رؤية وجه الله جل وعلا أولا لا يكون, قل... يكون في قلبك أح... أحد أعظم من الله ولا يكون في قلبك أحد أجل من الله إن سمعت صوت مناد ينادي بي... في... إلى بيته خرجت لا للمنادي لكنك تفرح أن الله أخرجك, أخرجك إلى بيت من بيوته إلى بيت من بيوته اليوم عمرت له بيته في الدنيا بالصلاة وغدا يعمر قلبك بالعطايا وبرؤيته تبارك وتعالى إن قمت بين يديه إذا أظلم الليل فإن ظلمة الليل وآخره من أعظم الأوقات الشريفة التي يقف فيها العبد بين يدي ربه لكن حتى يقوم من يريد أن يقوم لا بد أن يستصحب شيئين أن الله لا يعطي أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب فلا يمكن أبدا أن يترك رجلا ما فراشه باختياره بإرادته فلا أحد يراه فيمدحه ولا أحد يعلم عنه شيء فيثني عليه أن يترك رجلا ما فراشه باختياره بإرادته فلا أحد يراه فيمدحه ولا أحد يعلم عنه شيء فيثني عليه ثم يقوم إلى مقام أضوئه ويتوضأ ثم يستقبل فيصلي لله إلا والله جل وعلا يقينا يحبه لأن شرف المقام بين يدي الله لا يعدله شرف ولهذا لا يمكن أن يقوم الناس كلهم لربهم لأنهم ليسوا كلهم محبوبون لله جل وعلا لا يقوم إلا من أحبه الله قذف الله في قلبه إجلاله ثم قذف في قلبه أن يقوم ثم أعانه بعافية في بدنه أن يقوم ثم يسر له أن يتوضأ ثم أقامه بين يديه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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه فإذا هو في المسجد ساجدا قد انتصبت قدمه وسمعته يقول في سجوده اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فإذا سيد الخلق وأعلمهم بالله لا يعلم ما يمكن أن يثنى به على الله رب العزة والجلال أنت كما أثنيت على نفسك فلا أحد أعلم بالله من الله قال الله عن ذاته الإلهية ولا يحيطون به علم فأول طرائق الحصول على لذة النظر إلى وجهه أن يكون الله عظيما في قلبك ومن كان الله عظيما في قلبه عظم ما عظم الله وأجل ما أجل الله أجل, أجل, أجل بيوت الله وأمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه في الغدو والرواح إليها إجلالا لله كما أن من أسباب نيل لذة النظر إلى وجهه جل وعلا كثرة ذكره فإن ذكر الله حياة للضمائر وأنس للسرائر وأقوى الذخائر قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكما ذكر ابن القيم رحمه الله من تلك الأسباب قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه التقرب إلى الله بالنوافل والفرائض ودوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال إثار محبته على محبة من غلبت عليه الهواء مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها بالقراءة والتفهم مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة ومن أعجبها الانكسار انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وليس في التعبير من هذا المعنى غير الأسماء والعبارات الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والأنس بك وبذكرك اللهم إنا نسألك الفوز بجناتك ورحمتك ومغفرتك والقرار بالنعيم في جناتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سخطك اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك حبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين